وَمَا انْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ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 ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون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 لياكلوا من فمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون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 وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يعركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا لا حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على لرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألا معهد ليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون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 ولو نشأوا لما سخناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيّا ولا يرجعون ومن عمرهن كسه في الخلق أ فلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين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 أوليس الذي خلق السماوات ولرب قادر على أن يخلق مثلهم بلا؟ أوليس الذي خَلَقَ السماوات ولرب قادر على أن يخلق مثلهم بلا؟ وهو الخلاق العليم.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 إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهموا أهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَيْذَا مِتْنَا وَقُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤنَا لَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ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 وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ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 ويقولون أهنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب لليم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 يقول أهنك لمن المصدقين أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هلنتم مطلعون فاطلع فرأاه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتوردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين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 إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم مجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين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 إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ تنالهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين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 فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُمَوْ فَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ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 إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين اینه من عبادنا المومنین و بشرناه بإسحاق مِنَ من الصالحين و عليه وعلا إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد منا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين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 سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين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 وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ بَأَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاحَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ للبث في بطنه إلى يوم يبعثون